صار هذا وجل الإنسان في الدنيا أن يحفظه في, في نفسه من الآثاث و... من الآثاث الأقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك وأن في ماله فيقيه الآثاث والتلف وأن يحفظه في أهله فيسلمه الله وأما و... في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على تركي واجب وإذا حدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل به بتوفيقه للتوبة مما أقل به فصال حد الله الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالف. احتض الله يا حفظ الله تجاهك أي أمامك كررها أحفظ الله لتكرر الجذع وتنوعه الأول قال احفظك الثاني جواب تجده صارها بي هارون وين انت تجده تجاهك أي أمامك يعني يذل في علاماته الخليج فالأول شف والثاني دلالة على الخير تجده تجاهك أي أمامك عن هذا أن الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرش. كقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء ليس بينه وبين جدال المسجد مثلا احتفظ الله تجاه إذا سألت فاسأل الله إذا سألت أي طلبت شيئا فلا تقلهم المخلوق يسأل الله عز وجل لأن المخلوق قد يعتذل لأن المخلوق قد يعتذل والخالق عز وجل يحب من عبده أن يسأله وهو قادر على إجابته ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وصدق إذا سألت فاسأل الله إذا استعلمت أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل أصرب العون منه ولهذا كان ن... كنا ندعو في الصلاة في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين أي نقضب منك العون وقوله إذا استعمت فاستعم بالله يشمل كل شيء كل شيء تحتاج به إلى معونة لا تستعن إلا الله عز وجل لأنه قادر على معونتك عن سأنت فاستعلم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك صدر هذه الكلة بالعلم نعم بالأمر بالعلم بأهميته اعلم أي علم يقين أن الأمة كل الأمة والمراد جميع الناس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان يسأل الله عز وجل والله تعالى قد يجري الخير على بعض الناس لكن هذا الذي جرى على بعض الناس هو بأمر الله تبارك وتعالى شيء قد كتبه الله لك وإذا لم يكتب الله لك هذا فإنه مهما لا يستطيعون نفت و... ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد فتب الله عليك لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد فتب الله عليك وهذا يعني أنهم إذا ضرواك فأعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليه فلا مفر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم قد كتبه الله عليه كتبه الله لك وكتبه الله عليه كتابة قدرية أو شرعية كتابة قدرية نعم رفعة الأقلام وجفة الصحف رفعة الأقلام أي أقلام القدر وطنية الصحف أي الصحف المخصوب بها ومعنى هذه الجملة أنه أن الأمر قد انتهت ما كنت بلك فسوف يطول سواء من عن طريق الخلق أو ليس عن طريق السرق في هذا الحديث روائد أولا يجب أن ننظر روائد منها أهمية هذه الوصالح لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لابن عم أقرب الناس إليه صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافئ إذا حافظها لم ينسها لأن العلم في الصغار لا ينس ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على طاحلة جواز الإرداف على الرحلة ولكن هذا مسروط بما إذا لم يشق على الرحلة فيشق عليها فلا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معارب من جبل وأردف أرسامة بن زيد وأردف الفضل من العباء وهذا أجلته كثير ولكن بشرط ما هو الشرط ألا يشق على الداب أو الراحل فإن شق ومن طوال هذا الحديث المنادات بما يقفد العطف والانتباه بقوله يا غلام فكأنه يقول لصغارك سوف أختار لك ما هو أنفى وأجدأ ومن فائد هذا الحديث حسم تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بالإجمال ثم التفصيل ومن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم لقوله إني أعلنك وهذا عمر لا إشكال فلات أن النبية الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا في كل ما يستطيع بالخطب والمواعد والأحديث مع ومن فاعل هذا الحديث أن الجزاء من جزء العلم لقوله اخفض الله احفظ ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء أو حفظ الله للمرء أعلى وأعظم الثاني لأن حفظك لله بتوفيق من الله عز وجل فهو الذي منع عليك وحفظ الله لك فضل وتواب وجزاء ومن فائد هذا الحديث ذكر ما ي... يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية ذكر ما على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية ومن المعلومة أنه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله وإلا لم يكن لذكره ثائده فمثلا من أحب أن يسطله في صدر وينسأله في أسره فليس الرحل هذا تشجيع في ايش؟ في امور دنيويه تشجيع على تشجيع على انصراح ومن ذلك كان الرسول عليه الصلاه والسلام تنشيطه ومنها حل المغاني للغزات هذا التشجيع لا يقال ان ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر يعني نية السواب الجنوي ينقص من الأجر لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان ذكره للناس يعني ذكر ما يتنقص به أجوه وهذا خلاف مخصول الشرق كذلك العقوبات العقوبات الزنا والسرقة وغيرها كل ذلك لأجل رب لأن من لا يرتد بالإيمان ارتدع بالسلطان فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخر لا ثواب الدنيا يشجع الإنسان لأن النفس مجبولة على محبة ما يلائمه وكراهة ما لا يلائمه ومن فوائد هذا الحديث أن نحفظ الله أن نحفظ المرء لك لله عز وجل والمراد لحقوق كما في شرح سبب لكون الله تعالى يهديه صلاطه المستقيم لقول اتق الله تجده تجاه يعني أمامك يدنك على سيط ومنها أن كون الله أمام الإنسان لا ينافع هو الله عز وجل وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمسي شيء في جميع السفاته فهو علي في بنوه قريب في علوه ولا تظن أننا إذا آمنا بأنه عز وجل أمامنا فهذا يعني أنه لسى عام على الخوف أبدا وقد ظل في هذا طوائف من الناس طبنوا أن كون الله معنا أو كون الله أمام المصل أو أمام من حفظ الله يعني أنه في كل مكان عز وجل وليس كذلك فالله عز وجل فوق كل شيء ومن المعروف أن هذا القول الباطل الكفرية ينتزم لوازم باطله الغايه اذا قلت ان الله في كل مكان وان الله هناك اينما كنت في لذاته كفرا واضح وصريح يعني على هذا التقدير اذا كان الله اذا كان في في فالله فالله في المرحله اذا كان في السوق فالله في السوق إذا كان المسجد فالله في المسجد إذا كان في الصبر فالله في الصبر إذا كان في حجن فالله في الحجن وهذا كفر كفر واضح أن يتنزل العبد إلى هذا الحال يرغم منه إما تجزء الخالق عز وجل وإما تعدده إما تجزءه وإما تعدده زيد في المسجد وعمل في السوق وهو مع زيد في المسجد ومع عامل في السوق وهو أثناء أو بعض هو في المسجد في السوق وقلاهما فاطل في العقل لذلك ندعو من يعتقد هذا العتقاء إلى الثوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلب الصالح أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل وأن معنى فونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو أم عشب ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء فتنبى لهذا لا تمت على كفر لا تدري به إذن عاقدتنا أن الله فوق كل شيء وأنه معنا وأنه انتقى وجوهنا وأنه أمامنا وهذا لا ينافي علوة لأن الله ليس كمثل لشيء لي وهو محوط بكل شيء عز وجل ومن هذا هذا الحديث أنك إذا سألت فاسأل الله لا تفأل غيره ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهذا بإذن الله عز وجل لو سألت غيره فيما يحل لك فهو بإذن الله فلم تخرج عن سؤال الله لكنك اتخذت الوصيلة الموصلة إلى ما يريد الله عز وجل من عطائه ومن فائد الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل أن يسأل لك يقوله إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك لا تقول يا فلان أدعو الله لي فتحرم خير الدعاء والدعاء مهم الدعاء عباده فإذا طابت من شخص أن يدعو الله لك بتخيل النكاح والولد فأين التلذي لله عز وجل بسراده لأنك سألت مخلوقا وسبحان الله تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء وأن تقاضي على أن لا يكون بينك وبينه واسطة هذا لا ينبغي ولا يليق ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ليس كغيره وإما أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره لعموم الناس كالذين قال يا رسول الله هلكة الأموال انقطعت السبب الفجر الله يغيثه وقالوا وكاش بمحصة لما تحدث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن من هذه الأمة سبعين ألفا يدخون الجنة بلا حسب ولا عذاب قال عدوا الله يجعلني منه مناسب يعني سأل النبي لمناسبة وهي ذكر هؤلاء السابع الذين يدخون الجنة بلا حسب ولا عذاب والمرأة التي قالت تسرى فقالت الله تعالى أمي عافيا هذه كلها مناسبات ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه تسأل من؟ اسأل الله عز وجل وإذا كان ولا بد فنوي أنك تريد نفع هذا الغير الذي يسأل لك لأنه إذا سأل لك فقد أحسن والله يحب المسلمين وقد نبه شيخ لسامن في على هذا المعنى ومطائن هذا الحديث أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدني الصغير والكبير حتى جاء في الحديث ليسأل أحدهم ربهم حتى شراك نعنه لا تحقل لا تقول هذا الشيء أستهل من الله أن أسأله لحقارته لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة فإن الدعاء عبادة دعنا من الشيء الذي قد يكون سهلا وليس له أهمية لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم طيب من فوائل هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله يعني أن تطلب العون من الله عز وجل لقوله وإذا, وإذا استعن فاستعن بالله ولكن قد أذن لنا أن نستعين بالغير بغير الله فيما يقدر عليه المستعان كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تفع له عليها متاعهم صدق وهذا مما أذن فيه فلا ينادي قوله إذا استعمت فاستعم لله هناك أشياء لا يمكن أن يعينك أحد عليها إلا الله عز وجل فهذه لا تستعم بغير الله فيها هناك مستعان لا يمكن أن يعينك كالاستعانة بالأموات وبالغائبين وما أشبه ذلك هذا أيضا لا, لا يحل ومن طائل هذا الحديث أن لا يبالي في العالم ما دام على حق يقول هو أعلم أن الأمة لأخذ فإن قال قائل وهل يجود للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعس فالجواب لا لا تتهور وتقزم على شيء يذبك الناس به وتقول لو اجتمعوا على أن يذبوني بشيء ما ما ذذبوني إلا بشيء قد كتبه الله عليه توقف الظرر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ذرار لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبرانك فأعلم أنهم لن يضروك بشيء إيش قد كتب الله عليك وما كتب عليك فلا بل أن يقع وهذه كتابة لكما في الشاخ كتابة قدرية وليس شرعية إلا بشيء قد كتبه الله عليه. نعم ألا ينفرك بشيء أي شيء لم ينفرك إلا بشيء كتبه الله لك ويتفرع هذا أنك لو سألت شخصا منفعه لا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني بل على على الله عز ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتب لك إذن فاعتمد, الله فاعتمد على الله عز طيب هل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الصالق أجواب يجوز هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة يسرح نقول فلان نفع عنه أو مثلا الجنوس عند هذا العالم نفع عنه أو ما أشبه هذا ما دام الأمر محطط لكن مع هذا اجعل في قلبك أن هذا النفط ايش من عند الله عز وجل ومن فواد هذا الحديث أن الأقلام أقلام المقادير قد رفع نعم يقول رفعت الأقلام وانتهى كل شيء ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير فالجوار لا اسأل الخير وما أدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير لا تقل ما كتب لن يتغير كأنك لا تدري ماذا كتب فاسأل الخير وتعول من الشر ولعل هذا هو المكتوب لك ومن فائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب تكتب بميلاد رطب لقوله جفة في وقد يقول قائل إن هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام ربهم. ويكون المعنى على على التشبيه المسمى عند البلاغين بالاستعارة فالله أعلم رفعة الأقلام وجفة وفي هذا من فعد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالتقابير وأن كل شيء مختوب كل شيء محصر مع أن الله بكل شيء عليم ولا معقب لحكم لكن مع ذلك قد كتب عز مقادير كل شيء ثم قال مرد بحن الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عطبة بن عامر النصاري نعم نعم هل ما عنده رواية وقال <تصفيق> رواية الترمني وقال حديث حسن صحيح وما أفضع كلمة ليس لك دواية هذه في عزمة مهمة قال روى التلمني وقال حديث الحسن الصحيح وفي رواية عبد التلمني احفظ الله تجده أمامك هذا الأخلاق في, الأول في المعنى فإن تجاهد بمعنى أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف أي أنتب معرفة الله في حال الرخاء يعرفك في حال الشدة وهذه معرفة معرفة خاصة لأن, لأن الله عز وجل يعلم كل أحد سواء تعرف إليه أم لكن هذه المعرفة معرفة خاصة ومعنى التعرف الله عز وجل معناه أن تتملق له بالطاعة فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك هذا التعرف الله. كما تقول تعرف إلي فلان بمعنى ذكر لي من أوصاته وأعماله ما أعرفه بها وقال في الرخاء أي رخاء الحياة فالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك يعرفت أي لها عز وجل معرفة في الشدة أي في حال الشدة عليك فيعرفك إذا مردت يعرفك إذا افتقرت يعرفك إذا خذت وأهم شيء أن يعرفك عند الموت فيثبتك ويسددك لأن أشد مع الإنسان حين الموت فإذا تعرفت الله في الرخاء عرفك في الشدة معا واعلم أن ما لم يكن ليسيب هذه كما قلنا يعني طلب العلم بها لأهميته أن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطأك ويسر معنى ما أصابك لأنه لو كان ما أصابك لكان كلامه لا أولا فائدة منك لكن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطأك لم يكن ليصيبك فلو اجتمعت الأمة على أن يضغوك وهو لم يكتب عليك لا يمكن أن وما أصابك لم يكن ليصيبك ما أصابك هذا يصح تقول ما قدر عن يصيبك أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليصيبك فلا تقول فلا تقول لو أني فعلت كلا لم يكن كلا لأنه ماذا ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليه فلابد أن يصيبه وعلم أيضا أن النصر مع الصبر كرر طلب العلم لأهمية هذه الجمل وهذه الوصائل أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا فإن الجنة تحتر إلى السيوف إلى أن نصر على من مع, مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون نصر ولكن هل النصر لنفس المقاتل او لما يدعو إليه المقاتل قد تقول لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل في معنى أن المقاتل قد يقتل ولا ينسر لكن ما يدعو إليه الحق يعلو على ما عليها الآخرون نعم النصر مع الصبر ايش النصر على من طيب على الاعداء هذا النصر هاي يكون للمقاتل نفسه ارم للمقاتل وما يهدف اليه اجابة كل الامراء كل الامراء وعلم النصر مع الصبر وربما نقول ان الحديث يشمل النصر على النفس لان النفس تدعو إلى الهوى والظلال كما قال عز وجل وما أبدئ ونفسي إن نفس لا أمارك بالسوء فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها وعلى من النصر مع صبر وأن الفرج مع الفرج أن الفرج مع الفرج في الأصل السعر ومن هنا الفرجه في في الجذاء فالفرج يعني الساع مع الكرب يعني مع الضيق وله امر قيل اشتد ازمه تنفرج فكل محتدد ذكر الامور فان والكروبات الفرج قريب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أن الفرج ما اترى ما اترى ما اترى وأن مع العسز يستطيع ما كل ما اشتد في الأمور أن الفرج قل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الفرج مع الكرق. قال وأن مع العسر يسرا كلما عثرت فعثرت عليك وعلقت قلبك بالله فيسردك بالله في القرآن الكريم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال العلماء ذكر الله العسر معرها بأن وذكر الله اليسر غير المعرض منكرا من والكلمة إذا عادت نكره فالثاني غير الأولى وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأولى أعلمنا قال الله عليك نعم ما خذبت هذا فلز فلز فلز فلز فلز حجة مباطلة قال الله عز وجل سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاتوا بأسنا الله بأس ثم نقول لهذا من الذي أعلمك أنه قد كتب عليك الضلال قبل أن تفعل هو يدري هل يجعل لماذا لا تؤذر أن الله كتب ذك الخير وتأمن الخير؟ ثم نقول أنت الآن تختار مثل هذه المدرسة على هذه المدرسة ولا تختار المدرسة السيئة وتقول مكتوب عليك ثم نقول إذا كان للبلد طريقا أحدهما آمن وفتانهم مخوف فإنك لن تسلك المخوف وتقول ان هذا قد كتب عليك وعلى كل حال نحن نتكلم معه بهذا للرد عليه لا نرهبه وان ان بقي على احتجاجه فامامه الجزاء من القيام كذلك كذب اللين من قبل حتى باقوم باسن واضح نعم نعم لا بس اعتن جاوله ثم اعتن جاولك لا لا التوكل ما ينبغ التوكل لا ينبغ اتوكل على الله ثم عليك ما ينبغ لأن التوكل عند الإقلاق ينصرك إلى توكل عباده لكن يصلحنا أقول من حيث المعنى توكل على الله توكل عباده وعليك توكل تفير كما قال حائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم حين فأت الكراهية في وجهه وقد رأى الصور في بيتها قالت أتوف إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنت والتوبة التعبدية لا تكون إلا لله فتحمل التوبة على الله على التوبة التعبدية وإلى الرسول على التوبة اللغوية ل نتابع بمعنى رجع لغته نعم ثم عند تقول مثلا حصلت يا نعم لا حرج اذا في صحيح ان فلان سعى لمحق حجره فلا حرج اما لو قال لولا فلان ينيجه من حرام ويجوز لا جماعه نعم لكن لو كان ان الله تعالى يسرها لي بوضع الفوله هذا احسن اما ما ما قلنا نعم لا اعرف يا ربع لانه لا شك انه لما وقع الشيء فقط كُتِب بيها, شب. بيها شب. نعم شكنا ورقة ما تقولنا ما أصرادك أي ما قُدرَ أن يُخْدِعك نعم ما قُد وجه مثل العبارة الثانية مين. مين. ما أصابك ما يفصل وجهين الفرق ما أصرادك لم يكن يُخْدِع يعني ما قُدرَ أن يُصِيبك فلا بد أن يُصِيبك ثم تقول إذا أصاب الإنسان السوء تقول هذا مقدر وما أصابت لم يكن يحدى هذا صحيح لكن ما أخطعت لم يكن يصيبت منك يا قاعد لأن هذا عجم وجودا نعم نعم إذا تساوى ضلب دين نقص الأجم لا شك. لكن إذا كان مثلا تشجع على هذا الفعل كما يشابه عليه في الدنيا فلا باس نعم والسلام عليكم يعالم الله ينحي الداعي هذا فعبد الله عز وجل بدعائه ولا تذل نفسك امام هذا ال إنها لفجر ضد ما ينتفق ويقول أنا من أنا يطلب الناس من دعائي لهم فيحسب الضغر تقسم ظهره على الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قلنا إن العسر ويدة لألب واليسر أعيد منكر أعيد منكر قال أهل العلم وإذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإذا أعيد معظفا فالثاني هو الأول وعليه يكون تكون هذه الكلمة ذكرت أن مع العسر نصراً. ولهذا جاء عن ابن عباس أو غيره لن يغلب عسر مصر وهنا قال وأن مع عسر نصراً. المهم أن لا تيأث إذا تأثرت عليك الأمور فاعلم أن النصر قريب ولهذا من العبارات الدارجة عندهم جواز مشال من المحال وهذا حق لا بد لكل شيء ان يتم لن ترنا شيء الى وان تجد فالثاني هو الاول هذا ما لم تقم قرينه على خلاف ذلك فان قامت قرينه على خلاف ذلك وجب اتباعها مش بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهنا حاجة الإحسان بلقظ لكن الثاني هو غير الأول الثاني غير الأول ما الثاني الشواق والأول العمل يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالشواق في هذا الحديث الآخرة في هذا الحديث الآخرة من الفوائد أولا أنك إذا حذفت الله وجدته إيش أمانك وسبغل كلم من فوائد هذا الحديث التعرض إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والمراض هنا التعرف الخاص ومن هذا الحديث أن الله يوصف بأنه عارف لقوله يا رفك ولكن هذا إذا أريد به المعرفة, المعرفة الخاصة للعالمة وإلا فلا يجوز إطلاق عارف على الله بالمأن العام انتبه بهذا إذن يعرف المرابط ذلك إيش عجيب المعرفة الخاصة أما المعرفة بالمأن العام فلا يجوز أن يصف الله بها قال العلماء رحمهم الله لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء ولأنها المعرفة تشمل العلم اليقيني والظن ولأنها تتعلق بالمحشوسات تقول عرفت فلانا يعني عرفت اسمه عرفت جسمه ولا تقول علمه اللهم إلا نجاز فلهذا نصى في مختصر التحريب على أن الله لا يسمى عاركا لا, لا, يسمع لا يوصف بأنه عارف لا يوصف بأنه عارف فيذا أورد علينا مولي هذا الحديث كنا هذه معرفة خاصة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغ للبسال اغتنام الفراغ والرخاء في العمل الصالح لأنه لا لا لأن الحال لا تدوم لا بد أن تغيب الصشة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرف الله عز وجل عند الشدائر ومنها من فؤاد هذا من الحديث أن الجزاء من جنس الأمر لقوله تعرف إلى الله يعرف ومنها أن الإنسان له أحوال حال رخى وحال شبه وكذلك له أحوال حال سرور وحال حظم حال غناء وحال فقر وهل المجرم ولهذا قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هذا هو الواقع تأمن حالك تجد أن الأمر كذلك إلا في ضاعة الله فإنك ما دونت مسروراً بها فستسر بها كل حين إذا قمت به نعم من فائد هذا الحديث وجوب الإيمان في القضاء والقضاء وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك ويتفرع لهذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشداعة فيه وأن لا يكون جبانا يخاف أليس كذلك ولهذا تجد كثيرا من أنتوبنا يجب عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر وإلا لما أقدم ولم أهتم طيب ومن فوائد هذا الحديث ألا يندم الإنسان على, مصابة على مصيبة ألا يندم الإنسان على مصيبة يقوله وما أصابت لم يكن ليخدعت لا تحاول أن ترفع الواقع أبدا ولكن يصبع قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة وهو من أكابل عبد الله المسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسأل وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابهم لم يكن ليخطئا فإذا قال قائد إذا كان كذلك فهل أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله تجوار نعم لك أن تحاول التخلص على طريق شرعه بل قد يجب عليك أن تفعل لو أن الإنسان قدر أن يقوم بمعصم من معصر الله عز وجل فالمعصر مكتوبة لا شكل لكن يجب عليك أن يتخلص من أوظار هذه المعصر لماذا بالتوبة الله عز وجل أما كبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة لم يكن لفته باب التوبة معنا كل كبيرة لا بد لها من توبة وأما فإنه قد نرضى علينا أنها تقع مكفرة بفضل الحسنات فأفهمتم هذا رأيكم هو وهو الحق التوبة في الكباري الصغار أيضا لا توبة بحيث لا يصدر عليها أما لو أصدر عليها فإن الحسنات لا تكفروا تكون أي الصغائر فبيرة إذا أصر الإنسان عليه هذا هو مسدق جمهور العلماء كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكثير في شرح هذا الكثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبت فيكون في هذا حدث على الصبر على الموخ ومكابتة هذا وأن ينتظر الإنسان نص الله عز وجل قال الله تعالى أم حسبتم أن تبقوا جل ولما مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم البأسان والضراء وزلزلوا حتى يقول وزلوا ولن آمنوا معه, معه. ايش ما نصر الله ألا إن نصر الله قريبا ونقال هذا الحديث أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الفرج مع فرق فكلما اشتدت بك الأمور فأعلم أن الفرج أقربا وامت وجه هذا الحديث ان نعل العصي يسرع وقد لما في عشرة الامور فانتظر التيسير قد يقول قائل اننا نجد ان العصا يدفع العصا ولا يحصل التيسير هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحافظ ويكون تخلف التيسير مع العسر إما لرأة إيمان الأنسان واستيلاء اليأس عليهم واستبعاد التيسير من الله وحين يدنوا حكم وكذلك يقارب الفرج ما لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن تخلف ما أخبر به لا بد أن ما هو السبب لغانه رعف الإيمان رعف الإيمان ألا يثبت بهذا القوم وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الفرج هو على حسب ظنه ولهذا جاء الحديث أن الله عند ظن عبده به ناخد قال المنى رحمه الله الحديث العسلون عن أبي مسعود عطبة بن عام بن عام الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله, الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا أن تستهي فاصنع نشي قال الأنصار البدري الأنصار هم الخضج والأرض الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي أليهم الذي من أهل بذل وأهل بذل كانوا ثلاثمائة وبرعة عشر رجل خارتوا عين عير لقريش قبل المجشان لمثل دون عن يريدوا قتال وليس بينهم وبين قريش موعد بالقجاه ولما سمع بهم ابو سفيان ابو سفيان وكان ادى كافر ارسل الى قريش يستنجدوا وقال لهم ادري كيره من محمد واصحابه فهذا الرسول من ابي سفيان الى اهل مكه واستنجدهم فخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل البطرا ولئاء الناس ويسدون عن سبيل الله خرجوا بكذبهم وكذبهم وزعمائهم وشرفائهم أما أبو السجان فساركتها حلال البحر ونجى دعين لكن بعد أن تهيئ هؤلاء التفاق النبي بالنبية الله عليه وعليه وسلم في مكان المقالب ومفتق وهو معروف وكان اصطحابه ثلاثمائة رجلا وعدوهما ما بين تسميع الهاتف وانتقى الصفان وكانت الهديمة والحمد لله قتل من قريش سبعون رجلا من صناديدهم وقبرائهم وغسر سبعون رجلا وصار العرب يتحدثون به لكن يتحدثون بالخذي والعاطر ولهذا لما قيل لأبي جهل فين خرج من مكة قيل له إن الخير قد نجت فلنرجع قال لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر الجزور ونسط الكمور وترجف عليه قيامه وتسمعوا بنا العرب فلا يزالون يهدوننا أبدا وماذا لحصل حصل, حصل الخذ والعار وأن الناس يتحدثون بخذهم وعارب محمد الله أهل بدر لهم نيذة قال الله لهم سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم فقد ظفرت لهم اعملوا ما شئتم فقد ظفرت لهم وهذا يدل على أنهم لم يأتدوا لأنهم لم يأتدوا ما أغفر لهم لن يأتدوا وأن يقع منهم من الكبائل يكونوا مكفتران في هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان أهل رياة الغزوان لهم أيضا ميزة وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لن يتصل أحد النار بالعفة احت الشجارة لكن, لكن أهل بدل أفضل منه يعني هو أول فتح للمسلمين أعني غضوة باب ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده بدا عندي فكره يعني قال محمد الان خلاص انتسى فبدا عندي نقدر على هذا الاسئله بهذه خمس دقائق نعم في شي ممكن العلم المحاضره العلم المحاضره من الجهات لأن العلم عليه مدار استعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين غير مجاهدين المجاهدون المستقرون العلم والعلماء ليسوا مستقرين الجهاد فالعلم أصبح وهذا من حيث المعنى أما من حيث الشخ فقد نقول للشخ إن الجهادة حقك أصبح مثال مثال رضي وقوي شجاع مقدام يفكك بالعالم لكنه في العلم ضعيف تلقمه العلم ولكن ما يكن وإذا فنم اليوم نستهى رضا فهذا أي ما أكبر أن نقول جاهد أو أطلب العلم جاهد قد يكون بالأسف انسان جبال ضعيف البدء لكن عنده فهم وقال وحصب عظيم هذا نقول له العلم أكثر بالأشعر لكن إذا قررنا بين العلم والجهاد من حد هو علم والجهاد فالعلم أكثر قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعجبه شيء لم صحب يجب نعم ما معنى قولنا سعى ولا ينفع الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل فلا ان وجود صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك ان الله الجد اي جد هو حظه نعم, نعم شفاك سبكم الله عليه يتفرع على هذا على الحديث العلمي على الجهاد نعم نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم لا يعني لا يمكن لا يتابع اخبار المشاهدين وكذا لا اشعار غير النشر بل متابعه اخبار الجمهورين هل من من الاهتمام بامور المسلمين ومن لم يهتم بامور المسلمين فاشمن لاكنه لا يهين هذه المتابعه عن طلب العلم داسيه في الوقت الحاضر الان وسائر زاملين موثوق نزل الموضوع فاجئتم كل خبر واتى خبر اخر مناقشه نعم استنالله قد يقدم طالب علم قد يقدم طالب علم قد علم. على مثل من بطون الليل نعم وما يصف علينا بعد ان حمل نفسه او بطنه فيستشير الإنسان هل تصعب عليه هذا المدين هل أتركه إلى غيره أو كده هل نقول له الأصدر حتى يقتح الله عليه نعم نقول أصدر لأن هذا الذي الل ذكر لو أنه عدل عنه إلى من لآخر ثم عدل إلى, إلى ثالث وضعت عليه الوقت ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يطالع مسألة في العديد فيأخذك ستاك فامر به ان الله حيث يريد عنده وطالعه ويقف الامر فتشبيه عليه الفاظ وهذا غلط ما بمت اخذت الكتاب لتراجع مثلا المعلم لا تضل عنها الى ايدها ابدا حتى وان واستحسنت العنوان لا الاسم العريض منها فرج ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود لما قدم على العفلان المالك رضي الله وعلمه أن يصدع في بيته فيتخذه عفلان مصلة له أول ما قدم قال وقد جحذ له طعاما قال أين تريد أن يصدر ولا أن نقول هذا الطعام نأكله بعدين صدر فالأمور المقصودة فجعلها أولا قبل أن يكون يشرب وإلا ذا عالف الوحد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول بعض الناس السلب والغيبة وما شبهها فيما شعر في الناس نعم نعم الكبيرة اختلف العلماء رحمه الله وتفسيرها وأحسن ما رأيت ما قاله الشيخ السلام من رحمه الله الكبيرة ما رتبت عليه العقوبة خاصة كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير سواء كانت في في الجنية أو في الآخرة وبناء على هذا كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو كبير كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهو كبير كل ذنب فيه حد كذنى ونحن فهو كبير فهذا الضابط الذي ذكره الشيطان السلام رابط دون لكن مع ذلك الكباء ليس, ليس على حد سوى فاعرضها اعظم من البحر كما أن العمل الصالح بابها افضل انا عبد العباس انا الله بن عباد يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انذا فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأرضين ان الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عامر عام الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستخي فاسنا ما شيء إن هذه عدد توكين خضوها مقدم هو قوله مما أدرك الناس المبتدى قوله إذا لم تفتح بصنا ما شئ وهذه جملة على الحكاية هذه جملة على الحكاية فتكون الجملة كلها مبتدأ خبر فتكون الجملة كلها اسم إن والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول وهذا كقول بمالك رحمه الله في أرفيته قال محمد ابن مالك احمد رب الله خير مالك الى اخر الالفية هذا مقول القول اي قال هذا الكلام قولوا ان منا ادرق الناس من هنا للتبعيد أي, أي, اي ان بعض الذي ادرقه الناس من كلام النبوة الاولى الى اخر وقول النبوة الاولى يعني السابقة فيشمل النبوة الاولى على الإطلاق والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فعليه نفسر الأولى أي السابقة إذا لم تستحي فصنا ما شئ هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنا ما شئ الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يذينه فينكسر ويحصل الحياء وقوله إذا لم تستح يحتمل ملايين المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء لأنه لا حياء حياء تفعل الذي يخلق من رؤه والذي لا يخلق والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحى منه فاصنع ما شاء يعني إذا كان الفعل لا يستحى منه فاصنعه فالأول عائدة على الفعل والثاني عائدة على الفعل واضح طيب لها معنية المعنى الأول إذا لم تستح فأصم ما شئت أي إذا لم تكن لا حياء صنعت ما, ما تشاء فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر وهذه حتى عند العامة الآن الإنسان الذي لا يستحيل نعم يفعل كل شيء ولا يباني سواء موافق المرؤة أم خالفا المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تباد فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفغل واضح من غير واضح, واضح والمعنى لا, لا, لا تترك شيئا إذا كان لا يستحق منه وقالوا فاصنع ما شيء هيفعل هيفعل والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني أي إذا كان الفعل مما لا يستحر منه فلاحظ وهي للذن على المعنى الأول أي أنك إذا لم يكن فيت حياء صنعت ناشئ فصنى ناشئ فواهب خارج في هذا الحديث منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وهذا هو الواقع وما إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تنقله الناس فأما في القرآن ففي قوله تعالى بَلْ تُؤثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا jun خير وأبطى إن هذا ل cep الصحف الأولى صحف إبراهيم ومسى في هذا الجملة بَلْ تُؤثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا gotителя والآخرة خير وأبطى إن هذا لании الصحف الأولى صحف إبراهيم ومسى وما جاءت في السنة فكثير. كثير ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر بقينا ما يؤثر عن النبوة الأولى هذا ينقسم إلى ذات تقسام القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته فهذا صحيح مقبول والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهذا باطل مرضوح والقسم الثالث ما لم يلد شرعنا بتأييده ولا تبنيده فهذا يتوقف به وهذا هو العدل فالأقسام إذن ثلاثة الأول ما شهد شرعنا بإيش بصحته فهو صحيح مقبول والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مرجوط والثالث ما لم يلد شرعنا في تأييده ولا تفنيده فهذا محل توقف ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبيهات إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما عن داوود عليه السلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجع لي تعبده وأغلق الباب وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس فجع الخصمان فلم يجد الباب مفتوحه فتسور الجدار فنزل على دو ففزع منه كعادة البشر قالوا لا تخذ وقالوا لا, لا تخذ على أنهم أكثر من اثنين خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سؤال إن هذا أخي له تسع وتسعون خصوم ويقول إن هذا أخي أدب, أدب الرفيع لو كان في وقت هذا لقال إن هذا المجرم الظالم لكن قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غدب لي لأن عنده بيان لأن عنده بيانا وفصاحا قال داود فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرى كعوانا فغفرنا له داود زعم اليهود أن لهذا أن, أن لداود عليه السلام جنديا لهم رأة جميلة وأرادها داود ولكن كيف يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزل من أجل أن يقتل فيأخذ داوود زوجته وهذا لا شك أنه موكر هذا لا يقع من عامة الناس فكذا يقع من نبي لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داوود عن ما كتناه فاستغفر ربه وخرضاك عن وأناه هل أن هذا اللي حصل من داود فيه شيء من المخالفات منها أنه انحبث في محرابه عن الحكم بين الناس وكان الله قد جعلهم خليفة يحكم بين الناس ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس هذه واحدة ثانياً أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسور الجدار وربما يسقطون ويحصل بهذا ضرر ثالثاً أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر فقال لقد ظلمك بسؤال ناجتك أعيني عاجب وهذا لا يجوز لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه قصة فاستغفر ربه وخرى لك عواما هذه فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب لأنه ينافم عثمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العجل طيب إذن ما أثر عن من ينقسم إلى ثلاثة أقصى نعم أحمد ما شهد شرم عبدالصحة جيف الثاني من شهد الببطان الثالث ما لا من شهد فيه طيب, طيب. ولا برس أن نذكره على سبيل الوعد بشرط أن لا أعتقد المقاطب أنه صحيح هذا يقول جنة مرتبرة لكن ما عرفت المطلوب يقول نريد ان يخرج من سكر علينا أخرج. صاحب السيارة الكابلس صاحب السيارة الكابلس صاحب السيارة الكابلس موديل واحد موديل واحد السيارة 31535 رقم 9535 والحروف ت يريد ان يخرج عن ناس يا يريد ان يخرج عن الناس يا يعني هذه السيارة قد سدت الطريق على صاحب الورطه فمن هي له فلي فليخرج ليذا عن الطريق من طوال هذا الحديد ان هذه الجملة إذا لم تستح لفصر ما شيء مأثورة عن من سبق من الأمم لأنها كلمة توجه لكل خلق جميل من فوائد هذا السبيل الثناء على الحياة سواء على وجه الأول أو الثاني وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان أو قال شعبك من الإيمان والحياء نوعان الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحيا من الله عز وجل أن يراك حيثنا هاكي وأن يفقدك حيث أمر وأما الحياة من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المرء والأخلاق فمثلا هنا في المجلس لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجلي فهل يعتبر هذا حياء أو لا لا يعني هذا يخالف المروق لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجلي فإن ذلك لا ينافل المروق ومع هذا فالأولى أن يستعد ويقول تأذنني أنا مد رجلي ثم الحياء نوعاً أيضاً من الجن آخر نوع غريب طبيعي ونوع آخر مهتسب أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيياً من هنا الصبر لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئاً إلا عند الضرورة لأنه حي والثاني مكتسب يتمرن عليه الإنسان يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح فيفحب إناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه أيهم أفضل الأول أفضل الغنيسة ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحب فإذا منع مما يجب فإنه مذنون كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذه الحياء مذنون لا ينكر ولا تبالي لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر عليه من المرات والشروق وحياء مندوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترخي واجب ولا في فعل محرام ومن فائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبادل ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الضتر ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقول فلان ما يستحي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا, وفعل كذا ومن فائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما ثم قال ما لفحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن ابن عمر وقيل عبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه خالقوتي يا رسول الله كل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال قل لي في الإسلام أي في, في الشريعة قولا لا أسأل عنه غيره يعني قولا يكون حدا فاصلا جانعا مانعا فقال له قل آمنت بالله وهذا في القلب ثم استقم على طاعة وهذا في جوال فعطاه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كلمتين آمنت بالله ونحن الإيمان القلب ثم استقم وهذا في عمل الجوال وهذا حديث جامل من أجمع الأحاديث فقوله قل آمنت يشمل قول المساء آمنت وقول القلب قال أهل العلم وقول القلب هو إقراره واعتراف آمنت بالله أي أقرأت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوضية والألوهية والأسماء والصفاء. ثم بعد الإيمان استقم أي سر على وجه المستقيم او على صراط مستقيم لا تخرج عن الشريعه لا يمينا ولا ولا شمال هذه هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله فالاول امن بالله رحمك الله فيما يتعلق بالخلوص والثاني استقم فيما يتعلق بالجوال فلننظر اليمان بالله يتضمن الاخلاص له في العباده والاستقامه تتضمن التمشي على شريعه عز وجل فهي فن جامع ل وهما الاخلاص والمتابعه ناخذ الفوائد في هذا الحديث فوائد منها خرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وذلك لما يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئل ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان يمدغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجانع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غير وفي هذا إشكال وهو قول لا أسأل أحدا غير هل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير رسول الله عليه وعلى عليه وسلم في أمور الدين فالجواب نعم يمكن أن يسأل يسأل من دون صاحبه في العلم يسأل صاحب وهذا وارد ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بجوابه ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم أعطي جواب الكلم. حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم احزنون وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معاك ولا تطغوا والآلاف في هذا المعنى كثيره ومن فائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الانتزام فإن الناس اليوم إذا أرابوا أن يسنا على شخص بالتمسك قالوا منتزم والصابن قال مستقيم كما جاء في القرآن والسلام ومن فائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فمستقى بل عند انحراف والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعلى من المحرمات ومن طوائد هذا الحديث أنه ينفق للنسان أن يتفقد نفسه دائما هل هو مستقيم أو غير مستقيم إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله التبات وإن كان غير مستقيم واجب عليه الاستقامة وأن نعدل سيره إلى الله عز وجل وهنا أسئلة رجل يؤخر الصلاة عن وقتها هل هو مستقيم أضاء المستقيم غير مستقيم ما الذي أضاء أضاء الصلاة رجل يمنع الزكاة غير مستقيم أضاء الزكاة رجل يعتدي على الناس في أعراضهم غير مستقيم في المحرم الرجل يغش الناس وهو في البيع والشراء والاجاره وبتعجيل واي لذلك هذا غير استقيم فالاستقامه وصف عام وشامل لجميع الامان 22 عن, عبد الله عن أبي عبد الله كابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أن رجلا قال أن رجلا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة هذا محلل السفا أدخل الجنة قال نعم رواه مصر ومعنى حقمت الحرام اجتنبته ومعنى أهلت الحلال فعالته متقجا حلا يقول الجائب رضي الله عنه إن رجلا سعى للنبي صلى الله عليه وعلاه وسلم هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه لا المقصود القضية التي وقعت ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه اللهم إلا أن يكون فعينه مما يختلف فيه الحكم فلابد من التعين وقالوا قال أرأيت إذا صليت المكتوبة يعني أخبرني أرأيت المعنى أخبرني إذا صليت المكتوبات وهن خمس صلوات في اليوم والليل كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موثنتا غير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه وهذا يعرف بالتأمم وصنت رمضان سنة رمضان الشهر المعروف والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء وفي الشرق هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل وقولا تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن, عن المغطرات حنية لنفسه أو تطببا فإن ذلك يجب صوته ولهذا لا بد من تقييد التعريف الشرية بالتعبو طيب وأحلالة الحلال يعني فعالة الحلال معتقد حلة